لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما ما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلن سلاما سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين بسِدر مَخْدُود وَوطَلحِ مدُود وَظِلّم مَْدُود وَمائِم مسْكوب وَفَكِهَةٍ كَثه ل مَقُطُوعةِ وَلَا مَمنُوع وَفرُوش الررفوع إِ أَ شَأنهُ إ شَاب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 يَحْمُومَ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُطْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أو آباؤنا قُلْ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون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 ثَأييتُمَّ تُمنون أَأَننتُمْ تَخْلقُونهُ أَم نَحْنُ الْخَالِقون نَحْنُ قَدّرنَا بَيَكُم الْ المَوْوتَ وَماَا نَحْنُ بِمَسبوقينعَ أَُّ بَدّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُن شِئأكُم فيِي مَا لا تَعلَون.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 أفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنتُمْ أَن شَأَنتُم شَجَرَتَهَا أَم نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ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 قم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذ تنظرون ونحن اقرب اليهم منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين تَرَوْنَ جُنُهَاهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأََّ إِ كَانَ مِنْ أَصْحابِ اليمين فَسَلَامُ لك مِنْ أَصْحابِ اليَمين وَأََّ إِ كَانَ مِنَ الْمُكَذذبَِ الضَّم فَنُزُلُم مِنْ حَمِيم وَتَصْلَةُ جَحيِيم إِ هذا لَهُ حَُّ الَقين.